وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة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 كلا لم ما يقض ما أمره، فليعذر الإنسان إلى طعامه. أَنَّا صَبَّبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَبَّ وَزِيتُنَّ وَنَخْلَ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 لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولا هم الكثرة الفجرة